الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الملح الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إ ل ى يوم الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحديث عن ا ل ه د ا ي ة مطلب مهم و أ م ن ي ه غ ا ل ي ة وحلم جميل ما منا إ ل ا وهو يرجو ويتمنى و ي أ م ل أ ن يكون من أ ه ل الخير بعيدا عن الشر و ا ل ه د ا ي ة مطلب عزيز لاسيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الفتن والذي قل فيه الناصر وعز فيه المعين وبالتالي نحن بحاجه ل ل ه د ا ي ة ولكن معترضا ً قد يعترض يقول أ ت ي ن ا المساجد وصلينا في ج م ا ع ة وعرفنا الله غيرنا إ ل ى ا ل ه د ا ي ة أ ح و ج منا نحن قد اهتدينا اذهبوا إ ل ى غيرنا لكن الصواب أ ن المسلم كلما ازداد ه د ا ي ة كلما احتاج إ ل ى الهدايه والهدايه زيادات والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم و أ د ل دليل على طلبنا للهدايه أ ن ن ا نصلي في كل ر ك ع ة نطلب ا ل ه د ا ي ة إ ه د ن ا الصراط المستقيم وذلك بغير ملل ما في شخص زهج ق ا ل ي اخ أ إ ه د ن ا إ ه د ن ا ما ك ف ا ي ة لو أ ن ك قمت الليل سوف تصلي في ص ل ا ة الليل ب إ ه د ن ا الصراط المستقيم وذلك ل أ ن ا ل ه د ا ي ة لا حد لها ف ك ل مازدت ه د ا ي ة أ ق و ل لك i ز د e ه د ا ي ة لتكون كتابين ا ل ع تقولي ل والله ب هى ب ا ل تابين ع أ ق و ل لك i ز د e ه د ا ي ة لتكون ك ا ل ص ح ا ب ة ط ب ع ا ما تقول ب ج ي ز ا ل صحاب ة ل ك ن في ناس مجرمين ي ق و ل ل ك أ ن ا ز ي ا ل صحاب ة طيب ز ي ا ل رسوم ا ل ه د ا ي ة لا ح د لها و بتالي ا ل تجدها على لسان كل مسلم تتكرر في كل ص ل ا ة فرضا و ن ا ف ل ة بغير بغير ملل ولا ضجر ل أ ن ك تحتاج إ ل ى ا ل ه د ا ي ة بعدد أ ن ف ا س ك وحاجتك ل ل ه د ا ي ة أ ج ل من ح ا ج ة الطعام إ ل ى الشراب ل أ ن ك يمكن أ ن تجوع ويمكن أ ن تنتظر بين ا ل و ج ب ة و ا ل و ج ب ة لكن لا يمكن أ ن تنتظر بين نفس ونفس و إ ل ا ضللت و ه ل ك ت وقولك اهدنا الصراط المستقيم بذات التكرار المفيد يراد به بعد ا ل ه د ا ي ة أ ن ت تحتاج الثبات على ا ل ه د ا ي ة ق و ل ا ه تديت ا ل ه د ا ي ة درجات ما حصلت كل درجه ا ل ه د ا ي ة أ ن ت أ خ ذ ت جزء من ا ل ه د ا ي ة قول حصلت جميع مراتب الهدايا الثبات على ا ل ه د ا ي ة يحتاج إ ل ى عون من الله و توفيق و سداد من الله و إ ل ه ا م بالتالي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى حاجتنا جميعا إ ل ى الهدايا اتفقنا ها تزور ماذا هي هدايا كلنا م ح ت ا ج ي ن ما في طريق أ ص ل ا ل ن ربنا يهدينا ويهدينا في كل أ ح و ا ل ن ا و أ م و ر ن ا طيب أ ق س ا م الهدايه ا ل ه د ا ي ة تنقسم إ ل ى أ ق س ا م بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة أ و ل ه ا ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ا م ة التي هدى الله الخلق إ ل ي ه ا فبها, تدا... فبها يدافع السبع عن صغاره وترفع ا ل ب ق ر ة حافرها عن... عن... عن ولدها وبها تكن وتظل ا ل ط ي ر ة صغارها وتحميهم وتضع الطعام في منقارهم ه د ا ي ة ع ا م ة يشترك فيها جميع الخلق بسم ا ا ل ه ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ا م ة الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم ثم هدا هدا لشنو هداهم لمصالحي المجنون زول مجنون ي ت ج ا ل حجاج في الشارع يقولك ل الديني اكل عرفت اكل ل أ وين بجوع لازم ي أ ك ل كويس؟ دي ه د ا ي ه الكون دي كله طب ا ً م س ي ج ل ب ا ل ه د ا ي ة الشمس دي تطلع في مواعيد ما بتغيب ما ب ت ت أ خ د بتغيب في مواعيد النواميس والسنن في هذا الكون البديع الفسيح وفق ه د ا ي ة الله له و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن ا ت خ ذ من الجبال بيوتا ومن ا ل ش ج ر ومما ي ع ر س و ن ه د ا ي ة عجيب ة ا لربنا ل ه خ ل ق و ا ل ل ه ف ع ل الذي ا أ ع ط ى كل شيء خلق ه ثم ه د ا ه د ا هم ل م صالحهم وما ن ف ع ه م و م ع ا ش ه من م الذي علا م ل ح د ا د أن ي ع ر ض ا ل ح د ي د على النار ثم يضرب علي ه منه العلم من حداد أ ك ب ر من ه ص ح والحداد ا ل أ ك ب ر من ه د ا ء العلم منه أ ي و ا الصناعات والمهند كلها من الذي علم الخلق الرحمن خلق الإنسان الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان بيان ا ل أ ش ي ا ء ه د ا ي ة ع ا م ة ا ل ه د ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة ه د ا ي ة العقل والحواس ل ل إ د ر ا ك و ا ل م ع ر ف ة وهذه ه د ا ي ه ا خ ص ة من الكائنات كلها الكائنات في ا ك ا ئ ن ا ت ما إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن د هو ه في الكائنات ربنا زود ه وهذه ه د ا ي ة ليتعرف على ا ل ه د ا ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة قال تعالى و أ م ا ثمود فهديناهم بعده فاستحبوا العمى على الهدى ما هداهم بعد ظلوا هداهم زودهم بالعقل واعطاهم الحواس خلق انا ل إ س ن من نطفة إنا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل بعده ممكن يؤمن وممكن يكفر إ ن هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا غ ر ي ب ة ربنا هداه هداه ب أ ن أ و د ع في نفسه كيف يعرف الحق وكيف يهتدي فمن استعمل الحواس في الوصول إ ل ى ا ل ه د ا ي ة اهتدى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون في احد قال لي يا مولانا ديل الطرش د ي و قلتلو كيف قال لي قالوا كان ا ص ف ي ه خيرا لك خلي يسمع لكن ب ك ج ا ب و اطرش معناها ه د ه ما فوقو خير قلتلو لكن ما في ناس بيسمعو وبعد ده ملاحده هذيك راي فوشن ياخي يا ولو علم الله فيهم خيرا ل أ س م ع ه م سماع قلب وليس س م ا ع آ ذ ا ن الرب ن ا يهديه بيسمع بقلبه والرب ن ا ما بهديه بيسمع بشنو ب أ ض ا ن ه الطرش دين ما ا ن ه والله أ ح س ن ناس مساكين أ و ل ح ا ج ة ما بيسمعوا ا ل ق ط ي ع ة في الناس صح ل و ما صح مرتاحين والله الطرش دين مرتاحين راح لا بيقطعوا في زول ولا بيسمعوا لهم ق ط ي ع ة في زول ياخي يا أ اللي يسمعوا شوده م م ح ولكن د عبد ا ع ز ز ي و ا هذا ل ل ل فرفور و ا هو يا خير ك ن ط ر ش وبالتالي ه ذ ه ه د ا ي ة ع ج ي ب ة ه د ا ي ة ع ا م ة ربنا خلق ا ل إ ن س ا ن بالذات ا ل ا د ي ب ذات ا ل إ ن س ا ن هل أتى على منه على أتى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ل ه د ا ي ة إ ن ا هديناه سبيلا لكن ما ه د ا ي ة بتعه توفيق ه د ا ي ة بتعه ش ن و ه د ا ي ة بتعه إ د ر ا ك النوع الثالث من أ ن و ا ع الهدايه ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د تقول واحد جاء لكم يعني كلام سمع في الجامع ة تمشي البيت وقول والله جاء نزول هدانا والله فعلا هداك وراك ا ل الحق وذي يقدر عليها الرسل والعلماء قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم و إ ن ك لتهدي إ ل ى إلى صراط مستقيم قال لتهدي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهدي ولا بهدي بهدي لكن تاني جاء ا لا ل ل ه إنك تهدي من شلو من أ ح ب ب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مرة يهدي ق و ل لا ت ومرة يقول تهدي يهدي لا ب أ ن ه يبين للناس الحقائق ولا يهدي لا يملك قلوب العباد ليوجهها ه د ا ي ة البيان و ا ل إ ر ش ا د يقدر عليها الرسل و ه د ا ي ة التوفيق و ا ل إ ل ه ا م لا يقدر عليها إ ل ا رب العباد جل جلاله تكيد قال ل ه إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ه تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ق ل ن ا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله تقول من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ك وبالتالي ي س و من يضلل الله فلا هادي له هدايتك هدايه, هداية القلب كونه يهديك في قلبك إ ل ا الله كان ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ل أ ن ه لا يثبت القلب إ ل ا الله حتى الرسل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ربنا ا ل ب ه د ي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بيهدي لكن ما ه د ا ي ة ربنا هدايته هو إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط شنو مستقيم بهدي يكلم الناس دصح ه ودغلط ه و د ه ك د ه وعملو ا ك د ه ويذكر ويخوفو و ا بعدك ذ ا من الذي يقذف ا ل ه د ا ي ة في القلب من ه الله سبحانه ولا غير سواه دي ه د ا ي ة النوع ا ل خ ا ل س من ا ل ه د ا ي ة أ و ل ح ي ا ة ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ا م ة للخلق ثم هدايه ا الادراك إ ا ل أ ش ي ا ء ثم ه د ا ي ة البيان و ا ل إ ر ش ا د ثم ه د ا ي ة التوفيق وشنو؟ والالهام آ خ ر ه د ا ي ة ه د ا ي ة المؤمن إ ل ى ا ل ج ن ة تخيل أ ه ل الجنه ة بقولوا ل شنو؟ لما الجنة يقولون خ ل الجنة ي في ا ل ج ن ة الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي شنو هدانا ا ل ج ن ة الناس اللي بخشوا ا ل ج ن ة كتاب صح ه ولما ا كتر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل ي أ ت ي ن عليها يوم وهي كظيظ من الزحام ما بين مصرعين من مصارع ا ل ج ن ة كما بين م ك ة وهجر و م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة و ل ي أ ت ي ن عليها يوم وهي كظيظ من الزحام و أ ه ل ا ل ج ن ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون و م ا ئ ة صف أ ن ت م ثمانون صف ا ل أ م م كلها أ ر ب ع ي ن صف ونحن كم ث م ا ن ي ن صف بعدين زول يقول لك صف ث م ا ن ي ن صف بس انت قالوا صف بتاع شنو متاع رغيف في حل ة ك و ك و ا انت قالوا صف كيف الصف ذا لا يعلم ب ح ي د الله كويس وفي د د ي ر و ا ي ة الترمذي ر و ا ي ة مسلم إ ن ي ل أ ارد الله أ ن تكونوا شطر أ ه ل ا ل ج ن ة فبالتالي في ر و ا ي ة إ ن ه م شطر أ ه ل ا ل ج ن ة نص ا ل ج ن ة وفي ر و ا ي ة إ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تلتين أ ه ل ا ل ج ن ة وهي أ ن ه م عشرون و م ا ئ ة صف أ ن ت م ثمانون صف ت م ا ن ي ن من م ا ئ ة وعشرين كم كم ثمانين إ ل ى أ ر ب ع ي ن كم تلتين تلتين ا ل أ م م ا ل إ س ل ا م تلتين أهل ا ل ج ن ة ق ا ل ل ك أ ي ز و ل يخش على ا ل ج ن ة د يمشي ي م ح ل ه ويخش في المكان المخصص ل ه من دربو ما بحتاج زول ي ق و ل له بي جاي ولفى يمينه تمشي ك د ه ط و ا ل توش م ش ي جنه ما كتخيل ن كتب ن مشاهدات توحيد ا جالك ل أ س م ع ك د ه و ر ي ت ت ذ ك ر ت ك ل ا ل ق ي ت ه في ا ل ج ن ا ح ا ل ث ا ن ي م ع ل ش حق ط لانه ع يجب خمسة و ر ب ع ي ن ا ك ا ل ن ا س ب ع د م ان ف يكون ر هناك ا ش ي ا ك ر ت ك و م ا د يكون ق ن ا ك اشياء ت ت ا ل ث ان يكون هناك ل ا ل ي ا ء تتعلم ان يكون أ ن ا ك اشياء ت ت ع ل ي ان ي ا ل ج ن ة ق ا ل ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ان يكون هناك اشياء في ا ل ج ن ة إ ل ى منزله من أ ح د ك م بمنزله في الدنيا حتى لو قلت لكم ح ا ج ة بعد ا ل ص ل ا ة أ ر ج ع بيتكم بتقدر ترجع بيتكم بتوقف زوجتي وقال لها وصف ل ي بيتنا أه؟ لو غمت لكم قال أ ن تمشي ب ت ق و هنا ت م بيتكم توش الجنة محلك الله تمشي و ش الجنة ح ل الله خلاه ليك ك ت م توش طوال ا ل ق ن ف ي ه ا ولا بتقول لزوره ص ف ل ي ولا بيقول لك ده محلي ولا بيقول لك د ق ي ق ة والناس متكابسين وقارين والغبار شديد ودراما ده زي ما بيحصل في المواصلات زمان أ ن ا كنت بشوف الناس بركبوا في الحفلات ا نكون واقفين كلنا محترمين ب ل ا ي بعد ش و ي ة الناس يخشوا بالشبابيك أ ن ا أ ر ك ب بعد ما ناس اركبوا ب ش ب ا ب ي ك أخوش ع ا ي ن ه يجب ان ل ي ب و ن هناك ا ل ك كلهم م ه ذ ب ي ن و ق ي ا ف ه م و ع م ل ي ن هناك الكرسي ي ج ك ان ب ي خ و ش هناك الكرسي ل ش ب ا ب ي ك ك و ي س ي ا أخي ك ر س ي ك ر س ي ف ي م و ان يكون هناك ا ل ج ن ة س ي يجب ان ي ك و ج هناك الكرسي يجب ان يكون ت م ش ي الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان ي م ا ن هناك ا ل ط ر ي ق لو ف ك و ك مش ب ر ا ك ا ل ب ي ت و ك ا ب ي ح ص ل اه براه امشي البيت بالتالي ل أ ح د ك م أ ه د ى إ ل ى منزله في ا ل ج ن ة من منزله في الدنيا دي ه د ا ي ة ولا ما ه د ا ي ة ه د ا ي ة طيب اخواننا الكلام المهم جاي ا ل آ ن د نتكلم في الكلام المهم كيف الطريق إ ل ى الهدايه شوف أ ن ا اديق قواعد انت كان أ ي موضوع جاك في راسك داير تهتدي فيه طبق ا ل أ ش ي ا ء دي ونحن من حالنا نقص كلنا ناقصين بنحتاج نكمل ح س ى الواحد فينا تلقاه مقصر في جانب ك ث ي ر ة يعني مثلا بنصلي ا ل ص ل ا ة في المسجد قيام الليل و ن ق د ل عليه بنصوم رمضان م ر ة م ر ة يكون في عرفاء في عاشوراء ا ل ك ن لدينا خ م ي س دي م ا قادرين ع لا ي ه ل ق ل ث و ا بهذا الامر ي ولكن لم نكن نقلق القران الكثير من صلي نوافل كثيرة. لكن القرآن ما كثير ة لكن ا ل ق ر آ ن ده م ا ي ق ل ق ر أ ه كثير ب ن نقل ك ن ما ح ا ف ظ ي ن يعني أ ن ت بكفشنو ي و جان ب من جوانب شنو من التقصير والنقص في حياتنا جميعا وخلق الله ا ل إ ن س ا ن ضعيفه خلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا الانسان إنسان ضعيف وبالتالي ليقوى ا ل إ ن س ا ن المسلم عليه أ ن يتقوى بالقوي القوي من ان الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين إ ذ ن أ ن ت ه ت ق و ل نعمل شنو ف ا ل ه د ا ي ة المسائل اللي نحن د ا ي ر ي ن فيها ه د ا ي ة ما أ ن ت حس ا ل آ ن ع ا ر ف رقبتك إذا ن ه ب ي ن نفسه ب ان ر ف ف س ه والله أنا ا ل ص ت ي ك و ي س بس ة الفجر دم لك ف دم ي هناك ما قادر أ و ي في س حتى ا ل ف ج ر ق ي ا م ا ل ل ي ل ده ع ا ج ز و ا ل ل ه ما قادر ك و ي س أ ن ا ك و ي س لكي م ا ب د ر أ ت ع ا م مع ل ا ل ن ا س أحمق و ب غ ض ب بسرعة و ش ان ك لكي ل بلا سبب ي برجع أنا و ا ل ل هناك مع كل ل ا س و أبوي ي س لكن مع ق اجراءات ع د يضيق يا اخي انا اسوي كلام ه كتير واحد يقول ك ك واحد تاني يقولك والله يا خ ي ا ن ا مرتدي ما قادر اتعايش معه واحد يقولك عيالي ما قادر ربيون كويس على الكتاب و ا ل س ن ة واحد يقولك جيراني أ ن ا كويس لكن ما قادر مع جيراني واحد يقولك الصيام دا ما قادر رسوم كتير واحد يقولك الكاري ض ع ي ف ة واحد يقولك صلاتي ونوافلي ق ل ي ل ة واحد يقولك ص ن ا ت ي بالكتاب الا من رمضان ل رمضان ب ا ل ق ر آ ن في نو نو في نواقص واحد ت ل ق ا و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويحفظ لكن في ا ل أ خ ل ا ق عنده م ش ك ل ة في ا ل ص ل ا ة عنده م ش ك ل ة في ا ل أ ذ ك ا ر عنده م ش ك ل ة في التعامل مع ا ل آ خ ر ي ن عنده م ش ك ل ة وهكذا أ ي زول يجلس هذا المجلس ب ن ي ة أ ن يكمل نقصه و أ ن يصحح خ ط أ ه و أ ن يقوم تقصيره اتفقنا طيب ال بخل ربنا يهديك شنو طبعا ن ح ن ا ا ع د طبعا ا ل ه د ا ي ة ساتكلم عنها يا ت اخوانا في الهدايه دي ح ت الان الهدايه داير الندي ا ا ل ه د ا ي ة تحت التوفيق اللي بتطلبه من منه؟ من الله عز وجل وحده لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى أ و ل شيء أ ن تكون صادقا في نفسك ب أ ن ك تريد ا ل ه د ا ي ة شوفوا ا ل د و داير ا ل ه د ا ي ة حتى كان ضالي الله في أ م ل ا يهديه سيهديه لصدقه أ ن تكون صادقا في طلب ا ل ه د ا ي ة إ ن ت كان ما صادق ما بيهتدي لازم تكون صادق كيف تكون صادق تكون من ج و ة دائره ا ل ه د ا ي ة دائره الحق باحث عن الحق بعدها ال بيبقى بيبقى لكن تكون باحث عن الحق يا أ خ ي في واحد قال يحكي ع نحن قال ن في أ و ر و ب ا ق ا ع لكن هناك جامعه خواجه من المسلمين استمتقى بس قال بكده ل ده دخلوا الاسلم حمامة ا يجب ان يكون يقتصر ي ف ق هناك يصلي ط ب ع ا لا ع ا ا ر ف ف ت ح ه ولا عارف اي حاجة سألوه ع ن سبب ه د ا ي ت ه ق ا ل هو م ن ط ف ل ب م ش ي ن ك ن ش المسلمين ع ر ا ك ا ا كان、حق. بينه وبينه حق أ ق و و ل لي يا الله يا ت ر الحق لكنه ي م ل م ان ك ب ر في النوم ش اذان ف ا ل أ والجامع ثلاثه مرات م ا اعرف مطعم م ط ا ر م ا اعرف شيئا ب بس ج م ا ع ج من الناس يمكن ا ل ش يشاهدوا في النوم خ ش ع ل الناس ى ذي و ا و ا ل إ س ل ا م أ ص ل ا الشباب ا ل ه ن ا ك قالوا ا ل زول د ه حيرنا الزول د ه ب ص ل ي صلاه مع انه ما ب يحفظ ويبكي والزول كان ي صلي طويل بس قالوا ا ل زول د ه يصلي ويز راسه ويبكي بعد ست ة يوم مات في ص ل ا ة الفجر ساجد ست ة يوم بس الشغل ده ما ب ي ق د ر و ا ع ل ي ه ب ش ر أ ب د ا ل ش ي ع ل م ا ل ل ه ا ل ز و ل ي ك و ن صادق دار الهدايا ة اتكا بجد ي دار ا ل ه د ا ي ة ربنا بهديك طوالي بس تكون صادق ج و ا ك انت عارف من الله ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ج ي ب ة ا ل ل ي في ا ل س ي ر ة النبوي ة أ ن ا ب ت ه ز ن ي م و ق ف ا ل نبي صلى الله عليه وسلم لما خ ر ج من م ك ة إ ل ى الطائف ا س ت ع ص ت علي ه م ك ة و ا س ت ع ص ى أ ه ل ه ا عنادا و إ ع ر ا ض ا ف خ ر ج إ ل ى الطائف ليبذر ل ل د ع و ة بذره في م ن ط ق ة أ خ ر ى ه ل ا ل د ا ع ي ة أ ن يجتهد في ه د ا ي ة الناس أ م ا ه د ا ي ة قلوبهم و ا ل أ خ ذ بمجامعها فذلك عند الله الواحد الديان ولما في الطائف ما نفعت ما قال أ ن ا فشلت ما شو و د ا ل ا ل م د ي ن ة في ا ل م د ي ن ة ما لا نفعت ولا ما نفعت نفعت في ا ل م د ي ن ة خرج إ ل ى الطائف ان أ ب ت ك دار فلله شنو كم لله من ديار خرج الطائف في الطائف قعد ثلاث يوم ص د و و أ غ ر و ا به السفهاء و ا ل أ ط ف ا ل ورموه ب ا ل ح ج ا ر ة حتى أ ل ج أ و ه إ ل ى حائط جنينا دخل فيها ربنا ساق الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من م ك ة وجابوا الطائف وناس الطائف كلهم ابوا د خ ل و ا ل ج ن ي ن أن ديش ي ب بس ان ل ز و ده ع ا م يفتح الجداول بمسحاته ب ا ل ط ر ي ة الحائط ل أ ه ل مكه ل ا س مكه ا ت ي ج ن ان ي ف يكون ا تلقوا ا ح د س ك في ا ل يقول ل ح ا د ي يوسف ك عنده م ز ر ع ة في الكدر صح ولا ممكن ها في ا ل ط ي ب مختلفين مع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ت ب ة وشيبه ابناء ربيعه مختلفين معه لكن ب ر ض و في قيم حتى الاختلاف بقيم في قيم الشغال معه في ا ل ز ر ا ع اسمه عداس ق ا ل و ا عداس خذ عنبا من بعض كرمتنا واعطه في حنان ذلك الرجل إ ن نرى الجوع يبدو من نواجزه فما تبلغ من زاد ولا اكل ان المروءه تابى ان نجوعه و أ ن يقال غريب بيننا هزنا هم خالفنا لكن ممكن يجوع بيناتنا دي عدم مروءه الدوا عنب مشى عباس كويس جلس اينب سلم و اعطاه الانب ربنا يهديك م ا ب ت ح ت ا ج محاضرات ك ث ي ر ة ولا ينظم كثير ك ل م ة واحد تاني ناس تطايف مكه قاعد معاون سنين و ه ل ا طايف دير ت ل ا ث ة يوم من د م معاون ابو كلام د ه م ر ة واحد ة شال العنب وما قصر عداس قال بسم الله بسم الله فتح ت ق ل ب عداس م ر ة واحد ة بس بسم الله ح ك م ة الله بس بسم الله عداس قال له أ ن ت غريب قال لا أ ن ا من م ك ة هذا رد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ه ل البلد لا يقولون هذا قال من أ ي ن أ ن ت قال أ ن ا مني نوى قال ق ر ي ة أ خ ي الصالح يونس بن متى اتخلع قال وتعرف يونس قال نعم هو نبي و أ ن ا نبي و إ ن ه أ خ ي إ ن كب عداس على النبي ق ب ل ه ويبكي أ س ل م طوالي الناس ليش شايفينه من بعيد شان العنب وبعد شوي ة ب يبكي ي ويحضن ا ل رسول الله لما ج ا و ا راجع ق ا ل له عداس ما الذي فعلت مع الغريب ا ل أ ج ن ب ي قبلت منه ا ل ر أ س وزدت تحت الركب ي قال يا قوم إ ن الرجل نبي قال ل ه ش نبي و ن عداس ر ح ل ة ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ش ا ق ة ن ت ي ج ر ه ا و ث م على الاسلام والاسلام و ا ل ا ا و ا ل ا س ا م و ا ل ا س م والاسلام والاسلام و ا ل ا س ل م ا ل ا س ل ا م ا ل ا س ل ا م و ا ل ا ا م والاسلام والاسلام و ا ل ا م والاسلام والاسلام و ا ل ا س م و ي ل ا س ل ا م و ا ل ا س م و ي ا س و ل ا تعرف ت ع ر ف و ا ل ر س ا ع ا ل م و ي ل ا س ر ا م ا ل ا ل م و ي ل ا س ل ا م والاسلام و ا ا ل ل ب ق ل و ل ا ت ع ر ف و ا ل ا س ل ا ا ل ل ب ق و ا ل ا س ا و ا ل ا ل ا م و ا ل ل ا م و ا ل ا س ل ا و ا ل ا س ل ا ع و ا ا س م و ي ا ربنا جاب له ي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من م ك ة عشان يدخلوا الدين ويجدع في ناس يقولك ل يتكلم في الدين مع الطبقات الكبيره ذ ي بينفعوا ناس ج ر ي احتراح ودير خلوه اتعرف أ ك ث ر ناس بيهتدوا ناس ج ر ي احتراح و ذ ي ر قال المسلمون قال ا ل ناس المهن ا ل ه ا م ش ي ة ولو سموشن المهن الهامشيه ده بين الناس أ م ا عند الله أ م ر ت ا ن ي بلاو إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولا إ ل ى أ ج س ا د ك م ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم اطلع الله على قلب عداس فوجده أ ك ث ر القلوب مهياه ل ل ه د ا ي ة بين أ ه ل الطائف جميعا فقذف ا ل ه د ا ي ة في نفسه يا سلام عداس اسم أ ب و ه منو ما ورد بعد ذلك ح ص ل شنو ما ورد ما ش و ي ن ما ورد فقط ورد أ ن عداس قد اهتدى في بستان وحائط ل أ ب ن ا ء ربيعه ش ي ب ة و ع ت ب ة ثم بعد ذلك لا نعرف عنه شيء ل أ ن المغزى أ ن نعلم أ ن الله لو أ ر ا د لك ا ل ه د ا ي ة ك ل م ة تهديك ك ل م ة تهديك إ ذ ن الصدق في طلب الهدايه صدق القلب من جوه تكون دائره الهدايه حتى كم مهتدت الله ب ه د ي والصدق هو الذي تحسن به الخواتيم ختم الله لنا ولكم بخير ا ل أ م ر الثاني ط و ا ل بعد ي التجرد التجرد من ا ل أ ه و ا ء والحظوظ شوفوا لا يهتدي إ ل ا متجرد تكون مجرد عن ا ش ن و يعني ما يكون عندك هوا تكون شنو مجرد ما تقول ياخيلك ناس ن فلان ناس ع ل ا ن ما تعمل حواجز أ ي جزول بقول ي الله قال والرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و قال تاخذ منه الدين ما تعمل حواجز ما تجيب هوا في الدين خليك مجرد ا ل ح ك م ة ض ا ل ة المؤمن ي ن أ ي ن م ا وجد هو أولى بها في أ و ل ى من المؤمن الكافر ده كان قال ح ا ج ة عائله كان لقيت ح ق ت ه خ ذ بيه كفره خليه لكن ا ل ح ق ت ه خ ذ بيه التجرد ا ل ما ب ت ش ت د ي كمجرد ا تجرد من نفسك او حتى القاع عارف إ ن ه شي ده باطل ما قادر يخللي ي ل أ ن و نفسو ف ي ه في الموضوع ده حسن ناس القاع يحضروا المسلسلات ب ي ن ه وبين ن ف س ه البنات عريانات و ك ش ف شعر طبعا المسلسلات ا ل س و د ا ن ي ة ا لكن ت ت ر ر خ ي يعني مطلعين فيه و برضو ن بطال ما ما ممثلة إنه ف ش الرطش عرب عرب كله ك ل صح الناس ما دايرين السودانيات دايرين اللبنانيات والسوريات والمصريات الواحد يبقى شعره هو ب ع ي ن ا ل أ ب و يعين وشوفه لكن ما قادر بالله يوم ا ل ك و ر ة ذا الزود ا ل ع ش ا ما يمشي ي ا خ ناس ب ي خ ش و ا الاستاذ ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن ب ي ط ل ع و ا ل س ا ع ة عشره ت م ا ن ي ة ساعات الزول ده كان قلت له ت م ا ن ي ة ساعات دي نوم ممنوم كان قلت له أقرأ ح ا ج ة ب ق ر أ ت م ا ن ي ة ساعات بخش الاستاذ ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن ا ل ك ر ة تنتهي ا ل س ا ع ة كم بتبدا كم هي س ب ع ة ولا ث م ا ن ي ة ا ل م ب ا ر ا ة س ا ع ة ونص وبين ا ل ش و ط ي ن فيكم في نص س ا ع ة صح بيطلع عشره د غ ي ل ا ل ع ف ي ص و ض ع ي ق ن ا سلبوليس كويس ياخي تشلت انت عارف ما دي قادر ما الذي يا اخوانا ن أ ش و ف المسلمين ت س ل الامانه ا غ س م ع ر ف ة ك ت ي ر ة ل أ ن الحلال بينوا ل ح ر ا م شنو بين أ س م ع ك ا م ل ة الحلال بينوا ل ح ر ا م شنو بين الحرام البين ده اناس ل ب ي ع م ل ما قالوا حلال بس بيعملوا لكن ب يكونوا دائمين نفسه لكن يعمل في حرام في شرب خ م ر ة في عقوق والدين في حسن سوء جوار في زنا أ ع و ذ بالله في, في معاصي زيدي صحصح ولا ا مصح طيب ب يعملوا هم ع ا ر ف ي ن غلط ما قادر يمنع نفسه ليه؟ لانه ما متجرد لله وبالتالي التجرد مهم جدا في أ ن تهتدي والله ما تجرد مطلوب ا ل ه د ا ي ة وتمشي جنبها والله ا ل ه د ا ي ة ي ج ي ك ت ل ف منا ه تجيك ا ل ه د ا ي ة قدامك تمشي عليها تلف ي تخليها ل أ ن ك ما مجرد تقول ناس فلان ناس ع ل ا ن د ه ل ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة د ه ل ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ف ل ا ن ي ة ياخي يا م ا ل ك و م ا ل ياخي يا أ س م ع كلام ه قالوا حق أ خ د و قالوا باطل خلي محلو مش ي بس خليك زول م د ر د خذ الحق بتجرد الحق تاخدو فرعون المنعم ن ا ل ه د ا ي ة شنو جحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما و ع ل و ة قال لي موسى شنو أ ل م نربك فينا وليدا و ل ب س ت فينا من عمر كسنين قال لي ي ا أخي ن ح ن ربينا كدا هل يكشف حسدا راي وحده ا قال لك الله قال ل رسوقه توليت ل تغمت من الوطن تي نحن كنا شافينك ي لما ا تحوم في الشارع بالعريا كنا بندخل خلاص جيت عمال ل ن فيها الله قال ل ر س و ل ق ا ل م ت ي ن يا ل سوقه انت كلام دا حق ولا باطل أ ل م نربك فينا وليده ولم انت فينا من عمرك سني قال لي انت ز ا ت ه ود ميتين ن تقلب دا فرعون خدت مالك ماله ود ا ل ل ي ل ة قالك ل الله قال د ا تسمع ولا ما تسمع قال الفضيل بن عياذ رحمه الله إ ن ي لاسمع طفلا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قبل أ ن تولد أ م ه يحمل لحسن ا ل أ د ب للاستماع له ز ي ل ما بعرف ق و ل نفسه اكل والله يا اخوان الهدايه ا الهدايه من ربنا و د ا ئ ر ة تجرد فعلا أ ل م نربك فينا وليده وشوف في زول ت ا ن ي يرد الهدايه كيف والله الشيطان شغال شغل في الناس واحد كان ب ت ع ل ف ه دوران بقى كويس و ت ع ل م الدين بقى يتكلم في الجامع ة ها فلان يتكلم في ا ل دي يا خليه دي رقبته يقول ميتين هوزات ه ب ع د ن ا ك م ل و ا ك ل ه ي ا خ ي كمالوكولو ويتمالوكولو ك م ا ل و ك و ه و اي يحيي ا نسيتك لكتاب سوي ياحي داري و تالت فاعدت ابوكا ابوكا ابوكا ابوكا ابوكا ابوكا ابوكا ابوكا ما لكن لن تتعامل مع الله أرجع ولكن يجب ا ان الله تتعامل و مع الله ويجب ان تتعامل ا مع الله ا ا و ويجب ان ا ت ع ا ه ا م ل مع الله ي لي سبيت ي هو قال ل وكبستلهم ي و ترى عين هناك ي ا أ خ ي من قبش عين هناك و غالي ت ا ل ت صلوات متلحمات ي لكن ي ا أ خ ي في ن ا س و ا ل ل ه ي ط ي ر و ك من الهدايا يوم وضحوه ي ا أ خ ي كان ا ل ل هدى ي ه كما هم ي ق ف و ا ض بك ي ا أخي م ا ما لك مالك على و ي ا أخي كويس فبالتالي ه ي حجج و ا ه ي ة انت ودمتين و ع ا ي ل ت ا ر ي خ ه ياخي تاريخها ما بعاهل له ولا انتقدر عليه ل أ ن انتما الله تاريخها الله ب يغفر له جاك ل ي ك يغفر لي جاك ل ي ك يغفر لي عمل السبعه ذمت زي وقولو وين كان أ ن ا لا ع ا ر ف السبعه ولا ع ا ر ف ذمتي فيزول فيكم ع ا ر ف السبعه ذمتي ها لكن سوى الكعب كله الله هدا تقول له تاريخك تاريخ ه دا لا عندلا عندك تاريخ عند الذي يغفر الذنوب جميعا تاريخ عند ا ل ما بعابي ما بعابي كويس عند الله عز وجل التجرد مهم شديد ثالثا ا ل إ ي م ا ن وجود وجود ه ب ذ ر ة إ ي م ا ن في النفس يجعلك مؤهل ل ل ه د ا ي ة أ و لمزيد ه د ا ي ة إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم و و زدناهم هدى الهدى جاء بعد شنو بعد ا ل إ ي م ا ن وبالتالي قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي شنو قلبه يا سلام كلام جميل انت كان بجد واثق من الله متعلق بالله بجوى وبتعرف الله وصادق مع الله الله بهديك ي ط و ا ل ه يهديك كيف يسخر, يسخر لك أ س ب ا ب ووسائل ومعينات ا ل ه د ا ي ة يجب ي لك ناس يهدوك في م ح ب ك اخوانا ن شوف الفضيل بن عياض هل تسمعوا به أ خ و ا ت تسمعوا بالفضيل ايضا م سمعتوا به العالم الرباني كويس ابو علي ا ل ث ق ة ا ل س ب كان الفضيل بن ع ي ا د قاطع طريق ومن أ ك ب ر اللصوص وكان شرسا حتى قالوا أ ن ا ل أ م إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تخيف أن تخيف ابنها في جوف الليل فبكى و أ ب ى يسكت تقول له أ س ك ت و إ ل ا ناديت لك الفضيل ب ن عيا ه د ا و الله كيف ربنا ه د ا و كيف الفضيل ب ن عيا قاعد في الصحراء راجلو ناسجو ا ق ط ع و يقطع الدرب عليه مشى لقالو له اتنين قاعدين في خ ي م ة ه و دار إقرأ يخش ع ل ى الحاجات اللي ع ن د ه م ش ي في ان ل لما ش ا ر ع ت ع ب و ا قاموا ن ز ل و ا ع م ل و ا خيماتهم و ر ق د و ا ف ي ه ن عن ش ا ي و الاشياء ص التي ن د يمكنهم ان ل ت ا ي ك ي ف بك ل و أ د ر ك ن ا ا ل ف ض ي ل ي ن عنها ي ا أ ز و د ص ق ا ل لي حسن ا ل ل ف ض ي لك ن ج ه و ي ش ن و ا ن ي ن ه و ب ن ه و و ا ح د قال لي يا لي أخي يا اخي ك د ه خ ل ي ن ا أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن قاعد يقول هو بسمع بلغته آ ي ة هزت كيانه وغيرت مجره حياته أ ل م ي أ ن ي ل ل ذ ي ن آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله ومان زلم ن الحق ل س ه ا ل و ق ت ماجا ء ق ا م ط و ا ل ف ف ت ا ل آ ي ة د ي ص ر ف ت ه عن الناس مش اليوم د ي ك بدري ي ت ل م م ر ق د في البيت جاءه في نومه من يردد له ا ل آ ي ة أ خ ذ بتلابيبه أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ق ا م خائف ل أ و ل مره سيمشي ص ل ي الفجر في الجامع ة متوضا مش ى على الجامع ة ق ر أ ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة أ ل م ي أ ن للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في ص ل ا ة الفجر قال ا ل آ ن أ ن ا ربي الهدايه اليها ا تاني لا مشى س ر د ومشعل العلم وصار عالي ومن يؤمن بالله شنو يهد ي قلبه يا ا ل سلام ق ص ة ت ا ن ي ة ق ص ة القعنبي القعنبي ده أ م ك ن تكون ما سمعت به طيب سمعت سنن أ ب ي داود سمعت بسنن ه أ ب ي داود سمعت ب ه داود المسمع ا ت ب ه أ ب و داود صاحب السنن روى دل سننه عن شيخه محمد بن مسلمه القعنبي هو شيخ منه أ ب و داود ك ا ن من كبار الفساق يشرب الخمر ويسمع غناء النساء بالعود والمجون وكان يلبس ا ل أ ح م ر وكان ا ل أ ح م ر شعارا للفساق وكان الناس تهابه دمن ا ل ق ع ن ي وجد جموع من الناس في مكان لابس أ ح م ر قال ما هذا من هؤلاء قالوا هذا ش ع ب ة ا بن ح ج ا ج المحدث المحدث ع ن ي ا قالوا له يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قام مشى عليه وقف جنبه قال له أ ن ت محدث أ ب ي رد عليه من شكله قال حدثنا أ ب ا سكت ساكت فاستل سكينا سل سكين ط و ا ل ي قالوا إ م ا تحدث إ م ا أ ط ع ن ك ساق له ش ع ب ة ساق له شعبه بن الحجاج حديثا حتى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح فاصنع ما شئت فهتزت يدو ا ل ق ا ن ب ي و وقع ا ل سكين و ا ن ص ر ف ب ا ك ي ا و صار ملازما ل ش ع ب ه و ل ع ل م ا ل ح د ي ث حتى صار ش ي خ لي ابي داود صاحب السنن و ش ي خ ل ا ل إ م ا م الترمذي صاحب السنن و لكن وحيدا ا ل ق ا ه انت ل و ف ي ن ا س ح ك الغاهو و حيدا ا ل غ ر ب و د ه ك ن ي ر الواحد ي ق و ل لك و ا ل ل ه ك ن ت ا ع مكد وكتاب ن ق ع مكد ف ج أ ة بس ي ق و ل لك س م ع ك ل م ة ح ص ل ل ه ح ا د ث ا ل شربنا ي ء يسوق لك س و ا ع يغير به مجرش ى نو مجرى ح ي ا ت كتابا م م ا ط ي ر من ا ل أ س ب ا ب ا ل م ع ي ن ة على ا ل ه د ا ي ة الاعتصام بالله وصدق الالتجاء إ ل ي ه و م ن يعتصم بالله فقد فقد هديت لانه لي ل ل ليه ل ه بإهدك أ ب ب س ا ط ة ق ل ن ا ه د ا ي ة ا ل إ ل ه ا م والتوفيق عند من إ ذ ن أ ط ل ب ه ا ممن يملكها أ ن ت ح ا ج ة ما ع ن بشر بتمشي عليه بتضيع زمنه لو قلت له ه د و ن ي بتضيع ي زمنه ممكن يكلمك ويوريك الدين كله ويوريك القران آ ن ب ي د خ ل و ا قلبك جوا شنو د ه إ م ا ل م ن ه إ ذ ا الله شكد تقولي ل الله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إ ذ شنو هديتنا بعد إ ذ هديتنا يا سلام مهم جدا أ ن ت س أ ل الله الهدايه ل أ ن ربنا قال ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أ ح د أ ب د ا ولكن الله يزكي من يشاء والله يختص برحمته من يشاء اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها أ و ر ي ك دعاء في صح ي ح مسلم في كتاب ا ل ت و ب ة من القائل القائل و رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاء بس ي ط كذلك ا س م ع و ي ب ق و ل لك ب ا ل ر ا ح ة ب ا ل ر ا ح ة اللهم يا ولي ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه مسكنا ب ا ل إ س ل ا م حتى نلقاك ب ه ده ا ل دعاء اللهم يا ولي ا ل إ س ل ا م و شنو و أ ه ل ه مسكنا ب ا ل إ س ل ا م هو اللي ب خ ل ي ا نمسك كما مسكنا والله ما نمسك مسكنا ب ا ل إ س ل ا م حتى شنو نلقاك به وبالتالي الاعتصام بالله مع صدق الالتجاء إ ل ي ه سبحانه وتعالى ق ض ي ة م ه م ة في ا ل ه د ا ي ة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هذا قول عبد الله بن ر و ا ح ة بل هو قول ا ل أ ن ص ا ر وقول المهاجرين وهم يبنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه م شيء في الهدايه تحتصم بالله قلبك ضيق مع الله إ ذ ا بقيت قلبك مع الله لا يخذلك أ ب د ا واسمع إ ل ى م ق و ل ة ابن رجب و م ق و ل ة ابن القيم ابواب الملوك لا تطرق ب ا ل أ ي د ي ولا ب ا ل أ ح ج ا ر ولكن بنفس المحتاج ابواب الملوك لا, تضرب بشنو؟ لا تطرق بشنو بل ا أ ي د ي ما بخبي ي الكوكو وجيب حجر ومنهم ملك الملوك بابه لا يطرق ب ا ل أ ح ج ا ر يطرق بشنو بنفس شنو بنفس المحتاج بنفس المحتاج دي مسألة مهمة. خامسا إ ن من أ ك ب ر أ س ب ا ب و و س ا ئ ل ومعينات ا ل ه د ا ي ة ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة مع ا ل ب ي ئ ة ا ل ط ي ب ة خامسا من ا ل أ س ب ا ب التي تعينك على الهدايه تذكير الذين من حولك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه ف ر ط ة فبالتالي إ ذ ا كنت مع م ج م و ع ة ك و ي س ة ممكن ت ت ه ي أ ل ي ه م ا ب ه د و ك م هم ب ه ي ئ و ل ي ك أ س ب ا ب ا ل ه د ا ي ة بعد ذلك يهديك الله كويس؟ يعني ربنا ب ه د ي ك ب أ س ب ا ب ممكن تكون من هذه ا ل أ س ب ا ب أ ن يقيض لك رفقه ص ا ل ح ة والد موجه أ م م ر ش د ة ك ل ق ن ا ه قدامك تبسهل ك ا ل ه د ا ي ة وممكن الله يهديك كويس يطلعك من بيت فرعون موسى عليه السلام ت ر ب و ي ن في بيت فرعون ا ل ح ك ا ي ة دي أ ص ل ا دي عند الله عز وجل لكن ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ب ي ئ ة ا ل ط ي ب ة يعني مثلا أ ي ن يمكن أ ن تجد ا ل ه د ا ي ة في نادي ولا في مسجد المسجد لا شك كونه صلي ساكن بيهتدي واحد قام يتكلم بتسمعلك ي كلمه م ف ي د ة بتقرأ بتقرأ بتقرأ قدامك المصحف و هكذا ا ل ب ي ئ ة لا ه أ ث ر في الهدايا و ب ا ل ت ا ل ي أ ن ت تحتاج إ ل ى ب ي ئ ة ص ا ل ح ة د ا ئ م ا خليك مع ا ل نسل ا ا كويسين د ا ئ م ا خليك مع ا ل نسل ا ا طيبين د ا ئ م ا خليك مع ا ل ر ف ق ة ا ل ص ا ل ح ة و هكذا و هذا ي ي س ر لك طريق و سبيل ا ل هدايا من ا ل ق ص ص العجيب ة في الهدايا ق ص ة مالك بن دينار مالك بن دينار رحمه الله كان في ب ي ت ه فدخل عليه لص لكن اللص كان من حظه أ ن ه دخل بيت مالك بن دينار ولم يجد مالك نائما إ ن م ا وجده مصليا مصلفشنو في ج وقال ف ا الليل جا تعبد ت ج وقال ليل و ا ل ب ي ز ا ف وحي كثير ة مالك شعر ب ا ل ل س لكن أ ب ى ايقطع صلاته بعد ما انتهى من الركعتين ق ا ل ل قال اللس واقف قال ا ل ل س خير فشنو ي ا ل ل س قال له ياخي أ ياخي أ هما عندك شيء ي س ر ق أ ن ا ق ا ل ي شو ر ا م ي جنبي يا حدشه ما قال ليك ح ا م خشى ر ج ا ل م شريك جلنا يمشو ج م ه ج ا ل ه جلاله ج ل ي ل ه جامالي جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله ا ل ه جلاله ل ا ل ه ل ا ل ه جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله ج ل ل ه جلاله جلاله جلاله جلاله ج ل ا ل ل ا ل ه جلاله جلاله ج ا ل ه ج ا ل ه ج ل ل ه ي ا ل ه ج ل ا ع ت ل ي ل ت ك و ل م ت ج د ع ن د ن ا من ا ل د ن ي ا م ت ج ا ل ه ل ل ك في أمر ا ل آ خ ر ة و ا ل د ي ن ولكن يقولون ان ي ك و ا ك رسول الله صلى الله عليه و س ل ق و ل ن ش و ف ه ا ق ر ل الله ص ب ى الله ع ه و يقولون د ن ي ك ن هناك ل م م ع ه ق ا ع د ي ت ك ل م معه ر ب ن ان يكون هناك ر س و الله ص ا ى الله عليه ا س ل م ي ق ا ل و ن ان يكون هناك رسول الله ص ا ل ك ه ع ه و ا ل م ي ق و ل ان يكون هناك ر و ل الله صلى الله ع ل ي ك و ن ك م ي و ح ق ا ل ن ا س و ل الله ا ل ل ي ه وسلم ي و ل و ي ة ر خ ه ن ا ح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان يكون ه ا ب ر ش و ف ا ل ز و ل شر ل ك ن ما ب ت ك و ن عارف الخير ا ل جواه منطوي على خير كتير ولكن ربنا لمن ا ج يهدي ي أ ج ز و ل ع ن د ه عنده إ ي م ا ن جواه ربنا يحرك ا ل إ ي م ا ن الجواه、ده. انت تهتدي قام قل ا لك ي د ه صلي قال الحرام ي خلاص الوقت دربي قال لي خلاص ك د ه قم صلى الكعتين لك ر وقول بسم الله و ك د ه نجهز ا ل ص ل ا ة الحرام ي قاعد يصلي ومالك ا ب ن دينار قاعد به و الحرام يدعو يعني يقول ح ر ا م في ا ل م ص ا ل ح كدا يصلي ك د ه ومالك قاعد وراه ما قاعد يصلي قاعد لكن يدعو قال شنو اللهم إ ن ه دخل علي داري و ل أ ن ي فقير لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء قال أ ن ا ما عندي لكن انت عندك أ ي ح ا ج ة قصد ا ل ه د ا ي ة أ د خ ل ت ه ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء بالله الحرامي م ر ك قالو سلم قالو الفجر ما أ ذ ن أ و ل ح ا ج ة س أ ل من الفجر ماشو صلوا الفجر سوا مما خشوا الجامع الناس طبعا ش ا ف ت ن ا ل حرام انا ل س ا ل فين حرام ما قعد ا يجي ص ل ا ة الفجر شافوه مع مالك بن دينار ا ل ن ا ذات س س ت م غ ر ب ي ن استغرار خشوا ودار بس يقول ص ل و ا طبعا ما د ر ي س أ ل ا و ش م ا لك ان ل ل ا ص يكون هناك اشياء اخرى لانه س ر ق ا جاء ي س ر ق ن ا ف س ر ق ن ا ه ا ل ه د ا ي ا ء ا ي س خ ر لك ر ب يمكن ان يخدع الناس ان ل يكون الشافع ب ت ا ع هو قال لي ي اهداف ي ا ل ج ا م ع ة بس ط ويقولون ا قال ل ل لي ش د ط و ا ل ب ي ت م ش ي ص لا ي في ل ج ا م ع ة ب ن ان ل يصلي سبب هداية. بس هداية قال لي يا بيتم في الجامع ة هداية دي جريبة والتنقل شافع هداية ممكن دي شديد لكن يكون شافعه كده ممكن يهديك ح ك م ة الله وبالتالي ا ل أ ج و ا ء سادسا طلب وتعلم العلم الشرعي يهدي إ خ و ا ن ن ا ا ل ه د ا ي ة ما بعلم ب م ع ر ف ة أ ن ت بعد ما تعرف الشيء فضله وشره وعواقبه ومالاته وثمراته وثوابه و أ ج ر ه و ا ل أ ش ي ا ء الفيه بعد ذلك إ م ا تتشجع إ ذ ا كان خيرا و إ م ا أ ن تنكث وتتراجع إ ذ ا كان شرا ا ل م ع ر ف ة م ه م ة العلم قبل القول والعمل ل أ ن ه يصحح القول ويصحح العمل ووفق العلم يكون القول ويكون العمل وبالتالي العلم مهم قدر ما تتعلم في الدين الله يهديك قدر ما تتعلم و ت ق ر أ وتعرف وتحفظ الله يهديك ل أ ن خ م ي ر ة الهدايه م و ج و د ة في نفسك العلم هو خ م ي ر ة الهدايه كويس والجامع المسجد ده يا اخوانا ا س م ه خمس نجوم الجامع ده الصلوات الخصر انس مجنون ح س ى اعلى فندق كم خمس نجوم ده خمس نجوم اي زول يتردد على المسجد لن يعدم ا ل ه د ا ي ة أ ب د ا إ ن شاء الله سوف تجد في المسجد علما وتذكيرا ت أ م ل هذا الحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة صححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي حديث رقم اثنين أ ل ف و م ئ ت ي ن ث م ا ن ي ة وستين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إ ل ا و له ذنب ي ع ت ا د ه بين ا ل ف ي ن ة و ا ل ف ي ن ة ما بيعملوا طوالي فذنب ي مرات يعملوا ومرات ا ج ع ل و ط ا ن ي مرات يعملوا و مرات ا ج ع ل و ط ا ن ي خلو ي مرات يعملوا ومرات يخليه م ر ا ت ل ج ع ل و ك د ه بين ا ل ف ي ن ة و ا ل ف ي ن ة وذنب لا يكاد يفارقه حتى يفارق الدنيا خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إ ذ ا ذكر ذكر انتهى الحديث, ده الحديث. ط ب ي ع ة النفس ا ل ب ش ر ي ة فيها التعقيد والتقلب والتغير والفتور والنشاط والكسل و ا ل إ ن س ا ن يحتاج إ ل ى ما يذكره وبالتالي اعتياد المسجد دائما لن تعدم في المسجد خيرا وبالتالي إ ي ا ك أ ن تفارق المسجد ك و ي و احرص على طلب العلم وتعلم العلم الشرعي ت ه د ي اكون بذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة التي اختار لها ا ل إ خ و ا ن عنوان الطريق إ ل ى الهدايه ا س أ ل ه تعالى أ ن يهدينا وان يهدي بنا و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م هداه مهتدين و أ س أ ل ه تعالى أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا